الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولذنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا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 ذَلِكَ tuemnu billahi wa ذَلِكَ Zalikal tuemnu billahi wa rasooli wa tellek hudoodullah. Walla kaafirin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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذم والعدوان فلا تتناجوا بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوهكم صدقات